يا أم النور حل الخالق في أخشاك حملتي تسعة شهور هتمزمارك يا داود هتمزمار حضر ما أنا الإلو شهد ظهوري وآلاء. معانا كم نفوس شافتك ورجعت للمسيح بعد القطية وحرارة الروح الظهرت بشفاة صلهم عاية دلع ضرارة زمنها جاية يا موالي ساعدوني في مبيع مريم دعوني وانشدوا روش الوارد يا صبايا روش الوارد مع اليسمين روش وصلوا معايا بالعضراف زمن جاية اسمعوا عزلوا الأعزال عني حب ماريا قد فتني دعيا قولوا دابوا منها جاية مدحوكي كالشهد وأحلى في العولى قد صار مع اليسمين رشو الوارد صلوا معايا دي العبراء زمنها جاية يا باتو القلب هاويكي دائما ما اتداحو فيه صر مادن ربحي وعوني رشل وارد يا صبايا رشل وارد من عريسني.